مولى يوصل لي واسال لي مدائما ابدا انا ببيك خير لخلقي كل wa ma'azulai haa khiyaran بنتي شعايب قدر الغالما ألفهما كعلي مردى ضما عدين في المصدر فسيدي أسمى بها فاطما